حاسس بغربه ويتوه مني وكلام كثير مستغربو كانسى في لساني لازمني دلوقتي ليه مستصعب وكنت لما قربتاني دموعي مني بيهربوا شغلتني الحياة وجرت ورا الدنيا وإنسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وأنا بقلب الصفحات تيجي في بالي حاجات أسرح أنا فيها واستغفر المولى دا كلام داولة مت دنیا مفی ہاں میک دنیاؤ معفی أيام بتجل من بين إيديا لأهم شيء بأجله ما الوقت ده محسوب علي وهندم عليه لو أهمله دي العيشة لما بتدي حواليا بتح لكل ما رتلو شغلتني الحياة وجريت وارا الدنيا وانسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وانا بقى لصفحات تيجي في بالي حاجات أسرح أنا فيها واستغفر المولا دا كلام داولة من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها